السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد الله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد إن الحديث كتاب الله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله قتقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيما أما بعد في أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فنحمد الله الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مرة أخرى على مائده علوم الشرع ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والقبول فهذه هي الدورة التكميلية الثالثة ضمن برنامج طريق العلماء الذي نسأل الله عز وجل نجعله عملا صالحا متقبلا عنده بالقبول الحسن إنه سميع قريب مجيب ويعني لا يخفى عليكم لكن نذكر لا بأس بالتذكير فروع هذا البرنامج السابقة فقد تقدمت لنا دورتاني تأصليتان ودورتان تكمليتان وفقنا الله عز وجل وبعضها بعضها فيه أكثر من مرحلة وفقنا الله عز وجل لإنهاء ما يربو على عشرين متنا ولله الحمد والمن واليوم أيضا نلتقي في هذه الدورة تكميلية ثالثة بفضل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن ينسر هذه الدورة أن يبارك فيها وأن يتقبلها من ملقيها ومن مستمعيها وحاضريها وأن يرزق الجميع الإخلاصة لوجهه الكريم وان يجعله من العمل الصالح الذي ينفع لديه وما لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتاه جل وعلا بقلب سليم ولا بد طبعا أن نتذاكر في البداية وفي النهاية وفي الوسط دائما تصحيح النيات ويعني مراجعة هذا فينة بعد فينة لأن القلب يتقلب ولا يكاد يثبت على يعني شيء واحد ولذلك قيل إنه ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه فلذلك علينا أن نتعاهد نياتنا نصححها ابتداء وأن نتعاهدها في الاستمرار وأن نحرص أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم فإن الرياء يكثر في مثل هذه الأعمال وقد قيل إن العلم مما غلب فيه النادر على الغالب فقد قيل إن الغالب فيه هو الرياء نسال الله عز وجل ان يخلصنا منه ولكنه غلب فيه النادر على الغالب ولأنه تنبني عليه ايضا مصالح العباد كما قيل والعلم لغلب الرياء فيه وما ترك بل على الورى تحتم فنسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص واذا كان امثال سفيان مثلا يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي فيتتقلب علي وامثال حماد اذا كان مثل حماد يقول استغفر الله ان لذكر حدثنا في النفس لا خيلاء الى غير ذلك من اقوال السلف الكثيرة في يعني تعبيرهم عن شده أن شدة أمر معالجه النية فكيف بنا نحن ضعاف القلوب صلى الله عز وجل أن يخلصنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يعيدنا من الشرك أكبره وأصغره إنه سميع قريب مجيب لعلنا نستغل نعم هذا في التقديم بمقدمات يعني قبل أن نشرع في هذا المتن وهو المجلس الأول من الكتاب الثالث والعشرين ألا هو كتابه قطر الندى وبل الصدى للعلامه هشام أنصاري رحمه الله علينا وعليه فالمقدمه الاولى تتعلق ب علم النحو فعلم النحو له فوائد كثيره منها تصحيحه ل لسان الانسان سواء في الكلام إذا أراد أن يتكلم فإن الإنسان إذا, إذا عرا عن علم النحوي فإنه يكثر منه اللحن والتخليط والتخبيط وأيضا صحة القراءة إذا أراد أن يقرأ الكلام الأول في من أراد أن ينشئ كلاما مثل الخطبة مثلا إذا كانت من الصدر وكذلك الكلمات وأيضا القراءة وهو هذه فائدة ثانية ومن فوائده أيضا وهي فائدة ثالثة صحة فهم الكلام وإذا أردت أن تعرف عظم موقع علم النحو فجرب أن تقرأ في التفاسير التي تعتمد على علم اللغة وأنا أعطيك مثال تفسير يمكن أن تستفيد منه في علوم اللغة عموما وهو تفسير النسفي مثلا رحمة الله عليه وهو معروف أنه استفاد من تفسيري كشاف بالذات استفاد منه كثيرا لكنه أبعد عنه مثلا الاعتزاليات واستفاد من البيضاوي ايضا فهو يكثر جدا من استعمال علم النحو والصرف والبلاغه بالذات البلاغ ايضا والنحو كذلك يكثر جدا من استعمالهم فمن نظر في تفسيري تبين له عظم موقعي لأنه لا يكاد يعني يوجد من التفاسير المتأخرة تفسير يعني موسع إلا وهو يحتاج إلى الإعراب في شيء ما من وهو يفتح آفاقا كبيرة للمعنى فمثلا قد تحتمل الكلمة أوجها من الإعراب فتكون مثلا يصح أن تكون حالا أو مفعولا لأجله مثلا أو مفعولا مطلقا وكل شيء إعراب من هذا لأن الإعراب فرع عن المعنى يختلف المعنى به إذا لم يعرف هذه الأشياء لم لا أقول إنه لا يفهم أصل القرآن انه إنه قد يفهمه لكنه فهم ناقص فنحو له فوائد يعني كثيرة وهو يعني كان شيخنا الهراري رحمه الله علينا عليه شيخ محمد أمين يقول من لم يدرس النحو فهو غير مختون اللسان يقول كما أن الإنسان يختن وكذلك لسانه يختن إذا ما قرأ المنحه فلسانه غير مختوني يقول ويعني كان يحث حثا عظيما على علوم اللغة العربية ويبالغ فيها ومن نظر في شروحه تبين له ذلك ويعتمد عليه اعتمادا كبيرا في تحليل الألفاظ ونحوه وكان يعرب كل المتون حتى لو المتن ما عنده علاقة بالأيضا يعرب يعني او أكثر المتون يعربها وقد صدرت له بعض الشروح المؤخرة ما أدري الألفية في أربع مجلدات سمعت أن قطر في أربع مجلدات وعنده أيضا شرح الملحى أيضا كبير وعنده وكان رحمه الله وهو فوق الثمانين رأيته وهو فوق الثمانين ياتي إلى دار حديث مبكرا قبل الدوام الآن واحد الجشاب عمره عشرين يقول لك الله يا أخي ده بعد من بدر الشيخ كان ويقولون ما رايته كان يقيم الليل في السحر في الحرم ثم يصلي ويطوف في وقت السحر ويصلي الصبح في الحرم أو في المسجد الحرام ثم ينتقل إلى دار الحديث بسيارته مع ولده ثم يأتي بعد الفجر مباشرة يعطي دروس غير صفيه كذا لوجه الله في دار الحديث يوميا تقريبا الخمسة أيام أو منها تكون في اللغة اكثرها في النحو وبعضها في الصر وأخبرني بعض الإخوان ما أظن أنني سمعت هذا منه يقول يعني إذا عرفتم اللغة العربية بعد كذا خلاص بقية العلوم سندوتشات شات يقول خفيف خلاص فاللغة لها دور عظيم في فهم كل ما ينبني عليها لذلك أحثكم حثا عظيما على إتقان علوم اللغة العربية وأصلها وأسها هو علم النحو لأن الإنسان إذا ما عرف علم النحو كيف سيعرف صرف ولا بلاغ ما أن الصرف ليس شديد الاتصال بالنحوي لكن الحاجة إليها أقل من إيش وإن كان عنده فوائد عظيمة في, دق... في العلوم يعني معاني الدقيقة وما إلى ذلك لكن أصل المعنى هو علم الإيش النحو وأما البلاغة فهي اصلا تنبني ولهذا قال بعض العلماء علم المعاني الذي هو أهم علوم البلاغة قالوا أل فيه عوض عن المضاف على مذهب من يجيز ذلك واصله معاني النحو لأنهم يتكلمون عن إيش مثلا لماذا يقدم لماذا يؤخر ماذا نفعل في التابع ماذا نفعل متى ناتي بالجملة اسمية ومتى ناتي بها فعلية يعني هو العلم, يعني العلم النحوي كالروح وكاللباب كما ذكر صاحب الجوهر المكنون ولهذا ما يستطيع الإنسان أصلا إذا كان ما يعرف علم النحو أن يعرف شيئا في المبلغ لا سأيما علم المعاني فلهذا نحتاج أن نجتهد فيه كثيرا والكلام في هذا يطول لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ثم أيضا من المقدمات التي نريد أن نتكلم عليها التعريف بهذا الكتاب كتاب قطر الندى كتاب مختصر متن ألفه الشيخ رحمه الله تعالى ابن هشام الذي سأتي الكلام عليه وهو متن يعني دقيق قوي العبارة حسن السبك واختصر علما كثيرا في ألفاظ قليلة وهو غايه في حسن الترتيب وجودة العبارة وسبكها لأن معروف أن المتون المنسورة رغم أن حفظها سهل إلا أن عبارتها منضبطه أكثر من الإش من المنظومات لأن صاحب النظم بسبب النظم والوزن والقافية يقدم ويؤخر ويحتاج أن يبدل اللوضة بغيرها وما إلى ذلك أما صاحب النثري فإنه لا يحتاج لهذا الأصل في العلم أنه نوم إنه منثور نظم هذا جاء متأخرا من باب التسهيل للحفظ وإلا في العصور المتقدمة ما يكاد يكون في أنظام أصنع. يعني أنت لو نظرت إلى عهد المنظومات تجد تقريبا من القرن السادس أو حتى إذا أقصى على أقصى تطير الخامس وما بعده قبله ما كان فيه يعني هذه الشهرة المنظومات في كل خير يعني كل واحد له مزية لكن الشاهد هو جودة عبارة هذا الكتاب وما يعني ينبني على ذلك مما سيأتي إن شاء الله وهذا الكتاب له شروح طبعا من أشهرها الذي يحضرون منها ثلاثة قد ذكرت لكم رابعا ما أدري عن خبر أخبارني بعضهم من الشيخ الهراري شرحه أنه صدر الآن في هذه الأيام الأخيرة لكن أولها طبعا وأشهرها هو شرح المصنف شرح ابن هشام رحمه الله وهو شرح ليس بالطويل وسط ولكن يعني أكثر الناس يشتكون عورة فيه يقولون فيه صعوبة و من الشروحي أيضا شرح الفاكه رحمه الله مجيب الندى وهو يعني الفاكهي يعني شروحه مختصرة وجيدة عموما والشيخ يعني أيضا له للفاكة أيضا بهذه المناسبة شرح على الملحة الشيخ العراري أيضا حش عليه وكذلك من شروحه وطبعا شرح المصنف عليه حواش أيضا شيئة السجاع وغيرها ومحي الدين عبد الحميد هذا عنده تحقيق عليه رحمه الله وفيه تعليقات أيضا وشرح للشواهد وما إلى ذلك وهي النسخة المشهورة الآن موجودة التي تعرفونها جميعا وكذلك من شروحه هذا الشرح الذي هو تعجيل النداء للشيخ عبد الله الفوزان هو من يعني حسن لأنه عبارته معاصرة وسهلة واختصر يعني ما لا حدثه فيه علم غزير ومختصر وهو له شروح يعني ما شاء الله شروحه مميزة في مختلف أنواع الفنون ومنها علم النحو فله شرح أيضا على الألفية جيد وكما تعرفون له شروح في الأصول وفي حديث أيضا وفي غيره يعني عنده شروح مميزة ومفتوح عليه في هذا الباب يعني المقدمة التي تليها وهي الثالثة في منهجنا في هذا الشرح هو أننا بإذن الله لا نطيل ونحاول أن لا نستطرد لأن ابن هشام يعني احيانا يذكر بعض المسائل الخلافية مثلا يشير إليها ما إلى ذلك خاصة في البداية أو مثلا مسائل تكون تنبني على علم الصرف لو خرجنا نفصلها سيذهب بنا الوقت بعيدا لهذا استميحكم عذرا في انها مع إمكان تفصيلها لكنها لن تكون من شرطنا يعني في هذا في هذا ال يعني في هذه الدوره وأيضا يعني سنحاول أن نشرح شرحا وسطا يعني لا مخلا في قصره ولا مملا في طوله والمقدمة للتالي في التعريف ابن شام أنقل لكم بعض ما قاله شيخ عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله في كتابه بغية الوعاء وهو كتاب في التعريف بطبقات النحاه نختصر بعض كلامه لكن يعني فيه فوائد وترجمة لطيفة وهي مختصر أصلا اسمه عبد الله بن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري إذا نسبه يرجع إلى ليش انصار عبد الله بن يوسف اسمه ابن هشام الأنصاري جمال الدين الحنبلي طبعا الحنبلي باعتبار آخر أمره كما سياتي النحوي الفاضل العلامة المشهور ابو محمد يقولون ولد في سنة ثمان وسبعمائة سنة كم؟ ثمان وسبعمائة. وله ايضا يعني باع في درس النحو والقراءات وهذا معروف طبعا تلازم بين النحو والقراءات عند كثير من العلماء ويعني سمع على أبي حيان قال ولم يلازمه ولا قرأ عليه وحضر دروس التاج التبريزي طبعا التاج التبريزي معروف عالم معروف وقرأ على التاج الفاكهاني وتفقها للشافعي ثم تحمبل فحفظ مختصر الخراقي في دون أربعة أشهر إن شاء الله وكان هذا أشهر قال وذلك قبل موته بخمس سنين هذه أمة عالي الآن تقول له واحد أبو عشرين احفظ لك الله ما استطيع هذا قبل موته انتقل من مذهب إلى مذهب لا يعرفه وأخذ أهم مختصر عندهم وحفظه في دون إش أربعة أشهر وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ وحدث عن ابن جماع إلى آخره وتخرج به جماع من أهل مصر وغيرهم طبعا هو كان مقيما في, في مصر وله طبعا كتب من أشهرها ما هو الكتاب من أشهر كتب طبعا غير القطر يعني من كتبه أيضاً شذور الذهب وهو قريب من القطر وأوضح المسالك الذي هو عبارة عن نثر للألفية الشرح له لكنه لا يذكر الأبيات يذكر المعنى مباشر في شكل فصول ومن أشهر كتبه أيضا مغني اللبيب عن كتب الأعريب تصدر لنفع الطلاب وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا ويمكن مسهبا وموجزا ويقال مسهب أنه مما ناب في اسم المفعول عن اسم الفاعل ومع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب إذن هذا معنا التراجع مختصرة لكن ترون أن سيوط طال الثناء عليه وطبعا مما يؤثر في فضل هذه الكلمة المشهورة قال ابن خلدون أو قالوا الصحيح ابن خلدون فتح مثل زيدون وهذا الوزن قالوا مشهور عند, الاندلس عند الأندلسيين نفعلون فعلون قال ابن خلدون وما زلنا ونحن بالمغربي نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه طبعا هذه يعني فيها شيء لكن لا بأس وكان كثيرا مخالفه لأبي حيان شديد الانحراف عنه ما معنى الشديد الانحراف عنه يعني ينفر عنه وعن آرائه ويخالفه يعني كثيرا ثم ذكر يعني له جملة من الكتب وبعض الأبيات التي نظمها إلى أن قالت توفي سنة إحدى وستين وسبعمائة يعني كم عمره قلنا ولد سنة ثمان صار ثمان طيب كم عمره ها 53 فقط رغم كل هذه المؤلفات أنا ما قرأت لكم مؤلفاتي يعني كثيرة جدا <تصفيق> سامانيا رزقنا الاقتداء يعني بعلماءنا وبهممهم طيب هذه مقدمات اني مختصره والان حان وقت الشروع في المقصود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد بعد فقال علامه ابن هشام رحمه الله تعالى قراننا قراءه سريعه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 واصل عليه كزي نزوم كذلك في عشر في ما في نزوم قال رحم الله الكلمة قول مفرد بدأ بتعريف الكلمة لأنها موضوع هذا العلم مع هو الكلام لكن الكلمة هي جزء الكلام فبدأ بالجزء قبل الكل والقول هو اللفظ الدال على معنى اللفظ الدال على معنى فهو أخص من اللفظ ولهذا ابن هشام ذكر في شرحه أنه اختار كلمة القول على اللفظ لماذا لأن القول هو لفظ مفيد هو الدال على معنى والالفظ الدال على معنى اللفظ ما هو اللفظ طبعا سنترك تعريفا اللغوية اختصارا خلينا في الاصطلاح اللفظ هو الصوت الصوت على بعض الحروف الهجائية صوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيه تحقيقا او تقدير هذا سياتي ان شاء الله اما القول فان اللفظ سواء يعني قد يكون له معنى وقد لا يكون له اي معنى فزيد لفظ أو ليس بلفظ لفظ طيب ديز لفظ تمام اذا سواء كان له معنى أو لم يكن له معنى المهم انه حروف اجائيه متركبه مع بعض هذا يسمى إيش لفظ وأما القول فلا يكون يعني لا يكون اللفظ قولا الا إذا كان له معنى وعلى هذا فزيد قول أو ليس بقول قول طيب ديز قول لا ليس بقول فقال أنا اخترت هذا لأنه جنس أقرب في التعريف وبالتالي يختصر عليه كأنه اختصر إيش كلمة بدل ما يقول مثلا لغض مفيد ما يحتاج إلى مفيد قل قول فقط، لأن التعريف كلما كانت أخسر فهي إيش أحسن وأجمع لكنه قال القول طبعا قد يكون مركبا وقد يكون إيش مفردا وهو يريد الآن يتكلم عن كلمة والكلمة مفردة ومركبة مفردة فقال قول مفرد حتى يخرج مفرد ما يفيد لكنه مركب اللي هو سيأتي اللي هو الكلام انا نتكلم عن كلامه نتكلم عن الكلم فقط طيب قال أما الكلمة طبعا في اللغة فهي شيء آخر يعني أهل اللغة في عرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحتى في زمن القرآن الكلمة تستعمل بمعنى الجملة المفيدة مثل يقول, يقول مثلا ألقيت كلمة في هل هالكلمة معناها قال السلام هكذا هلا إيش ولا ألقى كلاما طويل اقل شيء دقيقتين مثلا هذا يسمى كلمة ولا كلمة لكن لغة مصطلح اصطلاح كلمة هي القول ليش؟ المفرد أما مثلا قوله تعالى كلا إنها كلمة ما هي رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كل هذه كلمة لأن العرب هكذا ما عندهم كلمة كلمة عندهم معناها ايش؟ كلامي عندهم ما يفرقون بنا يقول لهذا نقول كلمة التوحيد ما هي لا اله الا الله هذه اربع كلمات يعني في الله لكنه فيها خبر محذوف وفي لذلك الكلمه في اللغة واسعه اما في الاصطلاح ما معنى الاصطلاح يعني في عرف النحاه اصطلحوا عليه اصطلحوا معناه اتفق الاصطلاح كما تعرفون يعني لغة هو الاتفاق واصطلاحا هو ايش اتفاق طائفه مخصوصه على ايش على لفظ مخصوص بمعنى مخصوص متى اطلق ذلك اللفظ انصرف الى ذلك المعنى فاذا النحاة عرفوا على ان الكلمه هي القول المفرد وان كانت في اللغة اوسع ايش من ذلك وهي اسم هذا العادي العاده ان اللفظ الى المعنى اللغوي يكون اوسع من المعنى الاش وهي اسم وفعل وحرف الكلمه تنقسم ثلاثه اقسام اسم وفعل وحرف ودليل هذا أولا استقراء لكلام العرب استقرأ كلام العرب استقرأوا النحافة ما, ما معنى استقرأوا تتبعوا كل الكلام ما وجدوا يخرج عن هذا والدليل الثاني قسم عقلية يقولون كلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو معنى في إيش في غيره الثاني هذا هو الحرف الذي يدل على معنى في نفسه إما ان إيش يدل على أحد الأزمنة الثلاثة وضعا بهيئته أو لا فإن دل على أحد الأزمنة الثلاثة بهيئته فهو إيش؟ فعل وإلا فهو اسم فأنت مثلاً إذا أخذت من في هذا لا يتبين معناه إلا بضميمته إلى كلمة أخرى فهو حر لأنه إيش؟ له معنى في غيره ليس في نفسه لأنه إذا ما انضم إلى كلمة أخرى لا يفيد شيئا ولا يفهم منه معنى بنفسه أما الفعل هو كلاهما يفيد معنا في نفسه ما الفرق لكن الفعل بهيئته بصيغته يدلك على الزمن الذي وقع فيه الحدث فأنت تفهم من كلمة ضرب امرين الضرب وهو الحدث والزمن الذي وقع فيه الضرب وأنه في الزمن الليش الماضي الذي وقبل زمان التكلم ويضرب أنه في الحالة الاستقبال ويضرب أنه طلب في الاستقبال ما في طلب في الماضي يكون فبالتالي الزمن جزء من مدلول الفعل بخلافة لما أسمع ضرب هل تفهم من هذا زمن معين ما في أي دلالة على الزمن بصيغته بالصيغة. ليس بالماده يعني. بصيغته ما تفهم أنه أو زيد هل تفهم من هذا زمن زيد هذا قديم معاصر سيأتي ما نعرف، فلا بالتالي هذا هو الفرق هو. خلافا لمن زعم أنها, أنها أربعة أقسام طيب فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاي ضربته لما, كان لما كانت هذه الثلاثة يعني تعريفها يصعب على المبتدئ أن يذكر له تعريفها وما إلى ذلك عرفها بالعلامات لأنها أسهل وأيسر فقال أبدأ بالاسم لأنه أشرف الثلاثة ومن شرفه أنه يكتفى به عن غيره ولا يكفي عنه غيره يعني الكلام ممكن يتركب من نسمين اسمين صح؟ زيد قائم مثلا وزيد أخ مثلا لكن هل يصلح أن نركبه من فعلين من غير اسم؟ لا إما اسمان وإما فعل واسم إذن الاسم هو العمدة هو المسند إليه الاسناد لا يتم إلا به طيب هذا الاسم من علاماته وطبعا يمكن أن نأخذ تعريفه من القسم المتقدمه نقول هي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع والفعل وكلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضع والحرف ما دل على معنى فيش في غيره طيب لكن العلامات ما هي قالك فيعرفوا بال هذه العلامة الأولى يعني أن كلمة ال وهي حرف النفس واحد لا تدخل إلا على الأسماء فمثلا نقول إيش الدار المسجد البيت الكتاب الدورة كل هذا هذه أسماء بدليل أنها دخلت آل عليها يعني لا يجب تكون هي فيها لكن يصلح أن تدخل عليها إيش إذا دخلت أدخلتها يقبل أو لا يقبل هذا معناها معناه أنه اسم وبالتنوين وهذا قول أل قال وصح من الألف واللام وهي مذاهب بناء على أشياء معروفة عندهم وبالتنوين هذه العلامة الثانية تنوين لغة التصويت نون الطائر أي وفي الاستلاح ما هو نون ساكنة تلحق إيش آخر الكلمة لفظا لا لا خطا فتقول مثلا زيد هذه كلمة آخرها دال فتلحقها نون إيش ساكنة تلحق أنونا ساكنة في النطق لكن لا تكتب فتقول زيد فأي كلمة نونت أنواع التنوين المشهورة طبعا التنوين له أنواع كثيرة أنواعه المشهورة ليست النادرة الشاذة هذه لا تدخل إلا على, على الأسماء لا تدخل إلا على الأسماء فتقول مثلا زيد امرأة مسجد كتاب حتى في كلمات مثلا قد تشكل مثلا صهن هي الصنصة لكن مع تنوين هذا اسم او لا؟ اسم إذا نول فهو إيش؟ اسم هذا من العلامات وأيضا العلامة الثالثة التي ذكرها ابن شام وبالحديث عنه حديث عنه أي الإسناد إليه الإسناد إليه المسند إليه لا يكون إلا إسما فمثلا تقول زيد قائم أسندنا القيام الى زيد بمعنى أنه وصفناه به تحدثنا عنه ذكرنا زيدا بالإش؟ بالقيام ونسبناه إليه وأسندناه إليه هذا دليل على أن كلمة زيد إش؟ اسم تقول مثلا العدل واجب اذا كلمة العدل إش؟ اسم لأننا وصفناها وتكلمنا عنها تحدثنا وأسندنا إليها ونسبنا إليها الوجوب وحكمنا عليها هذه كلها كلمات مترادلة الحكم على الشيء المحكوم عليه لا يكون إلا اسم الا اسمه فلما قلت زيد قائم الحكم هو اثبات امر لامرين او نفيه وش عن انت لما تقول زيد قائم حكمت على زيد بالقيام فهو اسم ولذلك قال لك كتاء ضربت يعني بعض الأسماء قالوا هذه انفع علام الاسماء لانها تدخل في اسماء لا تعرف الا بهذه العلام مثل ضربت هذه التاء لا تنون ولا تدخل عليها ال ولا ولا لكن ايش اسندنا اليها الضرب صح؟ لأنه صدر منها فبالتالي لو من المتكلم طبعا لانها ضمير المتكلم فبالتالي تكون اسما وعلامات أسماء كثيرة جدا اوصلها بعضهم إلى ثلاثين علام ثلاثين علام لكن يعني منها أن تكون الكلمة مثلا مناداه أو مضافة أو أشياء كثيرة ذكروها فهذه كلها علامات للأسماء لكن اقتصر على أشهر العلامات وهو ضربان أي نوعان طيب نلخص هذا الكلمه نحن قلنا إيش اسم وفعل وحر بالنسبة للعرب والبناء هو قال أول شيء نتكلم ما هو العرب والبناء وعرفهم قال وهو أي الاسم ضربان معرب ومبني يعني الأسماء منها معربة ومنها إيش مبنية والاسم منه معرب ومبني شبه من حروف مدن وهو ما يتغير أواخره بسبب العوامل الداخلة عليه تقدير معناها أن الكلمة إذا كان آخرها يتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها فهي إيش فهي معربة فهي معربة فمثلا تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد حال الآخر تغير او لا تغير هذه كلمة إيش معرب بخلاف مثلا جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء هل تقول جاء هؤلاء في رأيت هؤلاء في دائما لازم لحالة إيش؟ واحد ولهذا قال مبني وهو بخلاف إذا المبني هو الذي لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا تلا لزم آخره حالة واحد لا يتغير حتى لو اختلفت العوامل وسناتي ما معنى العوامل فإنه يكون إيش؟ على حالة واحدة لا يتغير قال هنا العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الاعراب هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب الأوجق المعنى الرفع أو النصب أو الجر أو كذا هذه العوامل مثلا كون الكلمة فاعلا يجب كون آخرها مرفوع. صح وكون الكلمة مثلا مفعولا به يجب كون آخرها منصوبا عليه علامة فهذا الاثر الذي يظهر هو الايش الاعراب وقيل التغيير هو الاعراب المهم أن وطبعا العوامل اللفظيه ومعنوية كل العوامل اللفظيه على المرجح عند المتاخرين الا اثنين معهما الابتداء والتجرد ابتداء الرفع مرفوع بالايش بالابتداء وهذا سياتي والفعل مرفوع بايش تجرد عامل لفظي هو ما للساني اثر فيه يعني أنت تنطق به ويرفع الفاعل فعل أضمرا مثلا الفاعل مرفوع بالفعل وهكذا يعني في كلمة تؤثر في كلمة هذا يسمى عامل لغض عامل أنت تنطقه تنطقه ولو مقدرا المهم أنه إيش؟ في حكم الملفوظ به واضح وفي عوامل معنوية معنى ليست لفظا أصلا لماذا زيد قائم لماذا زيد هذا مرفوع لأنه ايش مبتدأ. الابتداء هذا شيء معنوي. أن هذه الكلمة هي التي تودي بها الكلام وليس كلمة. ما في كلمة رفعة المبتدا. مبتدا مرفوع بسبب أنه مبتدا. بسبب إيش؟ الابتداء به. الابتداء هذا لفظ ولا معنى؟ معنى؟ معنى؟ المهم أن الكلمة تختلف باختلاف العوامل إيش الداخلة عليها؟ جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد. وهو ما يتغير واخره بسبب العامل الداخلة عليك زيد ومبني وهو بخلافه الذي لا يتغير كهؤلاء في الزمن طيب إذا عرفنا المعرب والمبني نريد أن نلخص الكلمات كلها فنقول إيش الأسماء الأصل فيها الإعراب ويستثنى من ذلك أبواب وكلمات معينة تمام والحرف الحروف كلها مبنية تمام اذا الاسم في الجملة معرب ويستثنى منه استثناءات معينة والحروف كلها بلا استثناء إش مبنية كل وكل ف... حرف مستحق إش للبناء في المبني أي يسك طيب والفعل الماضي مبني طبعا تعرف أقسامه الماضي مبني اتفاقا والأمر أيضا مبني على الأصح في خلاف والمضارع معرب إذا تلخص لنا انه كل مبني إلا إش اثنين ما هما الاسم والفعل المضارع. وانتهى الموضوع. كل مبني بعد كده فعل الماضي مبني، فعل أمر مبني، الحرف مبني. خلاص. فاذا كله مبني إلا إيش؟ الأعراب يجري في اثنين فقط. وهما الاسم والفعل المضارع. حتى الفعل المضارع سمي مضارعا لأنه يضارع ويشابه أي إيش؟ الاسم. يضارع يشابه الاسم. ولهذا صار إيش؟ يعرب. مثل الاسم. فالأصل في الاعراب هو الأسماء، وتابع له إيش الفعل المضارع فقط، والباقي إيش مبني. فهو قال لك معرب وهو مبني وهو بخلاف. ثم اتى لك ببعض الكلمات الإش منية. طبعا في المطولات مثل الألفية وكذا يذكرون ما هي الأبواب المبنيات المستثنيات من من إعراب الأسماء ولن نتعرض لهذا لأن هذا يخرج من عن موضوع لم يذكره المصنّف. قال لك هنا هؤلاء في لزوم الكسر هؤلاء هذه ملازمه للكسر سواء جاءت فاعلا أو مفعولا به او مجرورا بحرف جر دائما ملازمة ايش مثلا ها أنتم هؤلاء هذا موضع موضع عرف <تصفيق> مع ذلك على إيش؟ مبنية على الكسر إذن هذه معربة ومبنية نية لأنها ملازمه للكسر دائما لغير عامل ولا اعتلال وكذلك حذامي وأمس في لغة الحجازي أهل الحجاز مكة والمدينة وما حولهما يلزمون الاعلام المؤنث التي على وزن فعالي الكسر فيقولون <تصفيق> حذامي جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي كما تقول ايش اذا قالت ايش حذامي ايش طيب فاعل كيف نقول لا هي هذه مبنيه على ايش على الكسر ملازمه جدا. طيب وطبعا غيرهم ما في داعي النطيد مثلا مثل بعض بني تميم عندهم فيها خلاف لذلك هو قال في لغة الحجازيين يفهم منها فهمه أن غير الحجازيين لا يعاملون هذه ليش المعاملة بني تميم عندهم مذاهب فيها تمام؟ وأمس أيضا في لغة الحجازيين فإنهم يبنونها على الكسر هو المبني أربعة أقسام في الجملة يعني هذا هو المبني المشهور النحاء يغايرون بين القابل اعراب والقاب البناء فاذا جاءوا في الاعراب قالوا ايش رفع ونصب وخفض اللي هو جر وجزم اما في البناء لا يقولون هذا. يقولون ايش مبني على الضم مبني على الفتح مبني على الكسر مبني على السكون يعني ما في شيء اسمه مبني على الجزم مثلا ما يصلح انما تقول ايش مبني على في الجملة هذا هو ليش المبدأ إذا هو سيمثل هنا الأقسام الأربعة المبني صار أربعة أقسام بدأ بالمبني على الكسر بعضهم متفق عليه مثل كلمة هؤلاء هذا كل العرب يمنون على على الكسر وبعضهم مختلف فيه الحجازيون مثلا يبنون على كسر وغيرهم لهم فيها ايش تفصيل مثل كلمة امسي بشروط معينة ومثل كلمة حذام وكأحد عشر وأخواتي في لزوم الفتح الآن انتقلنا القسم الثاني ضع لي رقم اثنين وهو إيش؟ المبني على الفتح كأحد عشر وأخواتي إلى تسعة عشر هذه كلها إيش مبني على فتح الجزئين فتقول مثلا أحد عشر ثلاثة عشر أربعة عشر مبني على ايش الفتح الجزئين الجزئين يعني الجزء الأول والجزء الثاني وكذلك إذا عكست فقلت مثلا ثلاثة عشرة أربعة عشرة يعني سواء كان الأول مذكر والثاني مؤنث أو العكس وهذا له قاعدة معينة ستأتينا في باب العدد ان شاء الله تمام سواء كان مذكر أو مؤنث ابني على فتح الجزئين إلا اثنين عشر اثني عشر الجزء الثاني أيضا مبني على لكن الجزء الأول في حكم المثنى صح إن عده الشهور عند الله اثناعشر إذا هي عراب عراب ملحق بالمثنى فبالالف رفعا وبالإش وباليأ جرا ونصب تمام وكقبل الآن هذا القسم الثالث ضاع لي رقم ثلاثة وكقبل وبعد أخواتيما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوية معنى هناك كلمات ملازمة للإضافة <تصفيق> ثم من هذه الكلمات الملازمة للإضافة طبعا إذا أضيف وهذا سيأتي المضاف هذا قاعدة ليس إعرابه المضاف إليه هو الإش العراب. وإما المضاف على حسب العوامل فتقول مثلا جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومرت بعبد الله لاحظ أن الثاني دائما عليه إيش العلامة التي هي الكسر ما في إشكال لكن الأول هو الذي إيش يتغير إذن المضاف هذا الاعراب يعني إذا قيل لك عارب عبد لا تقول مضاف وإنما تقول مثلا فاعل وهو إيش؟ مضاف لكن ليس هو اعراب لأنه ما يؤثر نحن قل... الاعراب هو العوامل التي إيش لأنه... أما مضاف هذا لا على حسب موضعه من المضاف إليه هو الإش لا يا رب لأنه مجرور دائما. فتقول هذا مجرور لأنه مضاف إليه. لكن المضاف على حسب إيش عوامله من الجملة. تمام؟ فإذا قبل وبعد هذه هي اصلا ظروف. تمام؟ فتقول مثلا جاء زيد قبل عمري. صح؟ إنه هذا لما يكون معرب. إذا حذفت المضاف إليه ونويت معنى هذا المضاف معناه ليس لفظه فإنك تبنيه على الضم. يعني تلزمه الضم فتقول مثلا جئت قبل مع أنه هو المفروض ينصب يعني هو وكذلك حتى لو دخلت عليه من كقوله تعالى لله الأمر من, إيش؟ من قبلي ولا من قبله ترى المعروف المشهورة من قبل ومن بعد لماذا إيش؟ عليه ضم لأنه مبني لا تؤثر فيه من ولا إذا كان ضرف دائما ملازم للإشت بناء على الضم في حالة إذا حذف المضاف معناه إن أنه إذا ذكر المضاف ليس كذلك فتقول مثلا جاء زيد قبل عمري ما تقول جاء زيد قبل عمري لا تقول ايش قبل عمري إذا في حالة معينة وهي إذا حذف المضاف ونوي اليه معنى ومعنى نويه معنى أنك لم تنوي اللفظ بعيني أما إذا لويت نويت اللفظ بعيني فكأنه موجود مثلا تقول جاء زيد قبل عمري تمام حذفت عمر ونويت عمر في نفسك فتقول ايش جاء زيد قبله لانك انك قلت قبله ايش عمرو لكنك حذفتها ونويتها هنا نويت اللفظ ولا المعنى لما انا كنت نويت عمرو نويت لفظ ولا معنى لفظ انا كلويت لفظ عمرو كانك قلت ايش قبله عمرو أما لله الأمر من قبل ومن بعده شوف عشان تعرف فائدة النحو في المعاني فرق بين أن تقول من قبله ومن بعدي وبين أن تقول من قبله ومن إيش ومن بعده لأنه من قبله معناها ليس المقصود فقط هذا الحدث يعني وإنما إيش اللي هو انتصار الروم على الفرس أو الفرس على الروم وإنما إيش المقصود أنه قبل قبل مثل هذه الأشياء أو يعني معنى عام ليس مختصا بهذا الحدث معين. وأما وقد قرأ شذوذا من قبل ومن بعد فهذا يكون ايش اي من قبل مثلا غلبت الروم ومن بعد ايش غلبة المثل وهكذا اذا هذا معنى نويا معنى لكن الذي هذا لا يهمنا كثيرا الذي يهمنا ما هو الخلاصة انه في بعض احواله مبني على الضم وكان اسهل لو مثل بكلمة معروف مثل حيث مثلا الذي هي ما فيها الاصل فيها انها ليس فيها تفصيل يعني. ما احتاج ان إذا اذا واذا لا هي حيث مبني على ايش الضم فتقول مثلا من حيث. كيف تضمها مع أنها دخلت عليها من ومن حرف جر لأنها إيش؟ مبنية لأنها مبنية من حيث دائما هكذا سواء كان الظرف او دخلت عليها من دائما ملازمه للايش بناء على الضم طيب وكمن وكم في نزوم السكون هو أصل البناء في أيضا هذا القسم الرابع من الممنيات وهو مبني على السكون مثل كلمه من فتقول مثلا جاء من يحبك ورأيت من يحبك ومررت بمن يحبك ما تتغير اذا مبني على السكون ولما أخره خشيا أن يتوهم أنه مثلا نادر أو كذا فقال وهو أصل البناء يعني هو الغالب في الإيش؟ في البناء وهو الأصل ولا ينتقل عنه إلا بسبب عندما من يرى تعليل مثل هذه الأشياء واضح؟ فاذا الغالب في المبنيات هو السكون وقالوا بينهما مناسبة في المعنى فالبناء الآن ساكن المسجد هذا مثلا مبني هو ساكن ولا يوم هنا ويوم هناك ها؟ يوم تجد المسجد تغير مكانه لا فالبناء فيه سكون وفيه لزوم اللي واصل عشان الوقت وأما الفعل فثلاثه اقسام ماضي وامر وايش ومضارع وقد عرفنا احكامه الماضي مبني اتفاقا والامر مبني ايضا على الاصح والمضارع ايش معرب فالماضي هو الذي يدل على ايش على حدث حصل في الزمن الليش سابق للتكلم أو ما في منزل يعني ما في حكم ذلك ويعرف بتاء التأنيث سأ أيضا سيتكلم عن علامات قال لك من علامات الماضي تاء التأنيث أي فعل أو أي يعني كلمة تدخل عليها تاء التأنيث فهيش فعل ماضي فعل أولا ثم ثاني نش ماضي فتقول مثلا ضربت وصامت وصلت هذه واضح لكن في أشياء تشكل مثلا ليس تقول ليست إذا هذا دل على أن إيش فعل ماضي يعني ليس فيها نزاع أصلاً بين أنه كما كمسيئ ومع ذلك هذا يسدل بيع على أن إيش فعل ماضي وبناءه على الفتح كضرب إلا معاو والجماعة فيضم كضرب والضمير المرف الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربته ومنه نعمة وبئس وعاسة وليس في الأصح قال لك هو نحن سبق معنا أنه مبني طيب على إيش مبني قال لك هو له ثلاث أحوال أصل فيه أنه مبني على الفتح ويخرج من ذلك في حالتين حالة الأولى مع واو الجماعه إذا اتصلت به واوي الجماعة فتقول إيش ضربوا وأكلوا وشربوا الأصل أكل شرب صح ضرب لكنها صارت ضربوا صح إذن بني معها على الضم والضمير المرفوع المتحرك <تصفيق> الضمائر ضمائر الرفع نوعان في ضمائر الرفع المتحركة وضمائر الرفع ساكن مهفوم إذا كان هذا المتحرك معناها الآخر إيش؟ ساكن ضمائر الرفع المتحركة عشان نلخص هذا الموضوع لأنه سيئتي معنا في كم موضوع هي يمكن أن نعتبرها ثلاثة وإنشئتها في خمسة ثلاثة ما هي تاء الفاعل وناء المتكلمين ونون النسو ما هي ضمائر الرفع المتحركة اكتب خلاص إمام بخاري ولا ما اكتب, أكتب. ضمائر الرفع المتحركة كم؟ ثلاث. تاء الفاعل و، و، نال فاعلين، و، ونون صور. احسن. هذه الثلاثة إيش؟ تاء الفاعل تشمل ثلاث صور، صح؟, صح؟ فالمخاطب تفتحه. تقول مثلاً ضربت وقت. وللمتكلم ايش تضم. إلا فن يقولون أكلت ويقصد عن نفسهم. هذا لا يعني ليس فصيح وإنما تقول ليش أكلت وضربت هكذا وتكسره بالنسبة ليش للأنثى تقول ضربتي وأكلتي وهذه بكسرة فقط بعض الناس يكتبون اكتبون ضربتي هذا غلط يعني أو هذا ليس هو اللغة المشهورة وإنما هو إيش بكسر فقط ونا المتكلمين مثل ضربنا أكلنا وهو للمتكلم ومعه غيره أو المتكلم المعظم إيش نفسه حقيقة أو و نون النسوه فتقول نسوه اكلنا وصمنا وصلينا واتقينا الله و... واضح تمام قال لك مع ضمير مع ضمائر الرفع المتحركه هذه اللي هي الثلاثه يبنى على السكون طيب نجرب مع ت تقول ايش ضربت ضربت ضربتي ما ادري انه حالي ماذا يحبون الضرب خلينا مع ايش مثلا اكلت ولا أكرمت فتقول مثلا أكرمت أكرم تا أكرمتي يمكن عشان كذا بختصرها وأيضا أكرمنا أكرم ولا تقول أكرمنا لا في اذا قصدت انك انت المكرم تقول ايش أكرمنا واضح أكرمناه تقول مثلا ثم ايضا مع النسوة تقول نسوه ايش أكرمنا جاراتهن مثلا كرمنا ما تقول أكرمنا لا إنما تقول أكرمنا إيش كذلك؟ فإذا هذه الضمائر الرفع المتحرك أما ضمائر الرفع الساكنة استاتي موضوع إيش؟ آخر. لا نعرفنا ضمائر الرفع المتحركة ضمائر ورفع لأنها تكون مثلا في محل رفع إيش؟ فاعل مثلا أو أو نائب فاعل أو كذا ومتحركة متحركة لأن توتاتي مثلًا ن فهي متحركة بخلاف ضمائر الرفع الساكنة التي استاتي فإنها ساكنة. فيسكن معها يعني كضربت ومنه الضمير يرجع ليش الى الفعل الماضي نعمه وبئس وعسى وليس الاصح هذه الاربعه مختلف, مختلف في فعليتها فبعضهم راى ان نعمه وبئس اسمان لكن الأصح انها افعال بضليل الدليل ان العلامات تلحق بها لاننا نقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاماره فنعمه المرضعة وبئسه الفاطمة إذا دخلت عليها التاء تأنيف الساكنة ولا دخلت طبعا لماذا حركت هنا هي أصلا ساكنة بس لالتقاء الساكنين كسر أصلها فنعمت المرضية لكن طبعا انتقاء الساكنين في اللغة لغة العرب يجوز فيكسرونها هذا تحريك عارض لا يؤثر المهم انها هي أصلا تأنيف إيش؟ ساكن وقال أيضا فمن توضع فبها ونعمت اذا دخلت عليها تأو لا دخلت فدل على أنها فعل ماضي وكذلك عسى وليس طبعا العلامة يا إخوان لا تختص بتاء التاني في الساكن حتى تاء الفاعل وهذه ضمير رفع المتحركة لا تدخل إلا مع الأفعال عموما لا تدخل إلا مع الأفعال في الجملة وبعضها لا يدخل إلا مع الماضي وبعضها يدخل مع غير الماضي لكن أنا أقصد أنها علامة على الفعليه عموما فاذا لما نقول مثلا عسى تقول عن المرأة عست ولذلك جاء في القرآن تاء الفاعل مع عسيته مثلا فهل عسيتم دخلت عياتها الفاعل فدل على أنها إيش فعل وليست حرفا لأن بعض العلماء قالوا هي حرف لكنها صح أنها فعل في في عندما تكون يعني في الاستعمال هذا المعروف المشهور وكذلك ليس فتقول المرأة ليست سيئة الخلق مثلا صح إذن دخلت عليها ولذلك تدخل عليها الفاعل أيضا فقل الذين كفروا لست إيش مرسلة لست إذا دخلت عليها فهي فعل وليست إيش؟ حرفا بعضهم قال هذا حرف بمنزلة ما النافية لكن هذا مرجوح الراجح أنه, أنه فعل فعل ماضي نعمه وبيس وعسى وليس كل في ماضية لا صح. وأمر يعرف بدلالتي على الطلب مع قبوله المخاطبة الأمر يعرف بدلالتي على الطل... علامته مركبة من أمرين الأول أن يدل على الطلب كل اشرب ادخل اخرج هذا نطلب منك شيئا تفعله الشيء الثاني أن يكون يقبل يا المخاطب لا بد أن يجتمع الأمران إذا انفرد واحد لا يكون في علامه مثلا أقول لك ادخل هذا يدل على الطلب أو لا يدل يقبل يا المؤنث المخاطب أو لا تقول ادخلي اشربي صح فهو وكذلك <تصفيق> هذا لابد أما إذا كان مثلا واحد فيها المخاطب لكنه لا يدل على الطلب مثل تأكلين تشربين هذا فيها المخاطب لكن هل يدل على الطلب ولا خبر خبر هذا ما هو طلب أنت تأكلين هذا خبر فاذا هذا لا يكون في علامه واضح أو كان يدل على الطلب لكنه لا يقبل مثل هلم في اللغة المشهورة لغه القرآن تقول للمرأة وللرجل وللواحد وللاثنين وللجمع كلهم تقول لهم هلم هلما معنى اقبل مثلا تمام او احضر هذا كل الناس ما تقولها لما يا زيد صح هلما يا هند ما لا هلمي في اللغه المشهوره لغه الحجازين اللي هي لغه القران تمام وتقول هلما يا زيدان هلما يا زيدون هلما يا هندات بصيغه واحد يدل على الطلب لكن هل يقبل يعني مخاطبة؟ لا فهذا ليس فعل امر هذا ليس فعل امر وانما ش آخر تمام؟ قالك إلا المعتل وبناؤه طيب هذا هو فعل الأمر ما على ما هو يعني حكمه؟ قالك أيضا له أحوال الأصل فيه أنه مبني على السكون اضرب كل اشرب ادخل وهكذا إلا إذا كان معتلا معتل الآخر فعلى حذف إيش آخري؟ إذن تقول صلي بإيش؟ بحذفي اليا صلي لكن ايش حذف وتقول اخشى اخشى الله مثلا بحذف الالف وتبقى العلامة الموافقة لها دليلا عليها قبلها تحذف الالف وتبقى الايش هي علامة الموافقة فتحة الياء كسره الواو ضم تقول ايش مثلا اغزو وارمي واخشى هكذا وبهذا نعرف ان نصلي على النبي هذه التي يكتبونها الا اذا كانت ايش وافحش منها اللهم صلي هذه مشكله واذا هذا ما يصلح شفتوا كيف النحو مهم خاطب الله بخطاب الانثى لكنه لا يعرف وما يقصد لكن هذا لحن فاذا وبناء على السكون إذا الا المعتل فعلى حذف آخره وإلا الافعال الخمسه التي تسمى بالامثله الخمسه أمثلة الخمسة باختصار معناه أن الفعل يسند إلى أحد ضمائر الرفع الساكن التي وعدنا بذكر ما هي هي نفس حروف مثل حروف العله وهي الالف الف التثنيه وواو الجماعه وياء المخاطبه هذه الثلاثه اذا اسندتها الى الفعل صار من الافعال الخمسه فتقول مثلا إيش اشرب اشربوا اشربي اشرب اشربوا... اشربوا... اشربوا... هذا خطاب ليش لمثنى صح واشربوا جماعه ذكور و كذلك اشربي هذا ايش لأنثى لواحدة مؤنثة هذا يسمى... هذه الأفعال تسمى الأفعال الخمسة سواء كانت أمرا أو ماضيا أو مضارع هذه يسمى الخمسة. في أفعال الخمسة هذه تكون على حذف الإش النون كما مر معنا في الأجرمية فمثلا تقول اضربوا أصلها مثلا يضربون كانت في المضارع ف... ولهذا بعضهم اختصر هذا قال الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. تنظر إلى المضارع لماذا يجزم تبني الأمر إش عليه فالاصل في الجزم أنه على السكون صح فتبني على السكون إلا إذا كان معتل الآخر فكما يجزم بحذف آخره الأمر يبنى على حذف آخره وكما على فعل الخمسة تجزم بحذف النون فتبنى على إيش على حذف النون انتهينا وانتهينا والأصل في السكون كذلك الأمر إذا أضيف الى إذا أُسند إلى نون ال ليناس فإنه يكون منينا يناس يضربنا خشينا اذا قال الى المعتلف على حذف اخره كغز وشاورمي ونحو قوما وقوم هذا الأول الاستثناء الأول هو الاشي فعل المعتل الاخر على حذف اخره والثاني قوما وقوم وقومي هذا على ايش على حذف النون التي هي لان النون هي علامه ايش الرفع بالافعال الخمس اذا دخل عليها ناصب او جازم حذفت ليس كذلك فالامر يبنى على ما يجزم به الافعال الخمسه بماذا تجزم بحذف النون صح تقول لم يأكلوا لم يشربوا لم فأيضا أمرها يبنى على إيش على حذف أنه ومنه ولعل قال قوما وقومي وقوم قوم وقوم هذه الثلاثة هي إيش لفعل خمسة لأنها مسندة إلى طبعا خمسة بالنسبة للمضارع لأنك تقول يقوماني وتقوماني مثلا وتقول إيش تقومون ويقومون ويقومان طيب و... وتقومين في يقومين لا فصار في اثنين واثنين واحد فصارت ايش خمسة لكن في الامر الامر اصلا لا يكون الا للمخاطب فبالتالي الضمائر الغائبة ايش استبعدت فصارت ايش ثلاثة في الامر فعلى حذف النون ومنه هلمة في لغة تميم وهاتي وتعالى في الاصح سبق معنا ان هلمة في لغة الحجازين التي جاء بها التنزيل هلمة واحد للمفرد وللايش وللجمع وللمؤنث والمذكر ولهذا قال تعالى آه آه عن المنافقين انهم يقول لي اخواني مش هلم الينا ما قالوا هلموا وإنما قالوا اشهلوا هكذا فهذا هذا الفعل عند الحجازي هذا ليس فعلا عند الحجازين وانما هو اسم فعل هكذا يلزم هذه الحاله لكن عند تميم عند بني تميم هو فعل امر عادي يلحقونه كل هذه الاش الضمائر لغات هذه القبيلة عندهم لغات تختلف فيقولون إيش هالموا هل هالمي هل واضح هالممنى حتى إذا جاءت معنون التسكين هلما هكذا على حسب المخاطب يغيرونه إذن عندهم هي فعل أمر أو لا فعل أمر لانها اجتمع فيها أمران ما دلاله دلالة على الطلب تدل على الطلب أو لا تدل هل تلحقها الضمائر وما إلى ذلك أو لا مثل هي المخاطبة تلحقها انهم يقولون للأنثى هلمي إذن في لغتهم تعتبر فعلا في, في لغة الحجازين هل تعتبر فعلا لا هذا الذي يريده وهاتي وتعالى في الأصح يقول لك الأصح أن هاتي وتعالى من أفعال الأمر لأنها تلحقها مثل هذه الضمائر هي تدل على الطلب أو لا تدل على الطلب هات شيء وتعالى إلى المكان الذي أنا فيه مثلا احضر ثم هل تلحقها الضمائر هذه الرافعه الساكن... الساكن هذه أو لا تلحقها تلحقها كما قال تعالى مثلا فتعالينا إيش ومتعكم فتعالينا لحقها لحق النون النصف وكذلك قوله إيش تعالوا اتلو ما حرم إيش وكذلك قل هاتوا برهانكم صح إذن لحقتها هذه الضمائر مثل والأنثى إذن تقول لها إيش تعالي وهاتي صح إذا تقبل هذه الضمائر وهي تدل على طلب فهي افعال أمرين وهذه ملازمه للكسر في كل حال إلا مع واو الجماعه فتضمها وأما تعالى فهي ملازمه للفتح دائما ولهذا قال الاصح ان تقول إيش؟ تعالوا ولا تقول تعالوا لا تعالوا هكذا في الجميع وقيل إنها لغة لكن على كل حال هذا هو المشهور كما في القرآن تعالوا تعالينا والمضارع مضارع ويعرف بلم وافتتاحه يعني أنه من علاماته دخول صحة دخول لم عليه تقول لم يأكل ولم يشرب هل يدخل على الماضي لم أكل يصلح لا هل يدخل على الأمر لم كل ما يصلح إذن لا يدخل إلا لأنه حرف جازم والجزم مختص بإيش بالمضارع لا يدخل على الأسماء ولا على الحروف ولا على فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر لا يدخل إلا على المضارع وكذلك غيره يعني مثلا بعض الافعال مثل الناهية وما إلى ذلك لا تدخل إلا عليش على المضارع وافتتاحه بالرف هكذا بحرف من نأيته يعني أن الفعل المضارع من أحكامه أنه مفتتح لا بد أن يكون مفتتحا بأحد أربعة أحرف مجموعة في كلمة نأيته أي بعدتو وجمعت في غير هذا نأتي أيضا مثل. لكن انيت فالفعل المضارع لا يكون إلا مبدوئا بأحد هذه ليش؟ الحروف الأربعة وتسمى حروف المضارعة حروف المضارعة ياء المضارعة ونون المضارعة وهكذا فالهمزة للمتكلم تقول أ... أ... مثلا آتي أذهب مثلا أدرس أصلي والنون للمتكلم ومعه غيره أو للمتكلم المعظم نفسه فمثلا انت ومعك الشباب تقول نحن ندرس نذهب وكذلك الملك مثلا لانه له مقام فيقول مثلا نحن نامر بكذا واضح ومنه يعني سواء كانت هذه العظمه حقيقيه او مدعاه وكذلك التاء للخطاب وتقول مثلا انت تفعل وانت تفعلين وانتما تفعلان وأنتم تفعلون وانتمنا تفعلنا مثلا هذه التاء للخطاب وكذلك يا للغيبه تقول مثلا هو يفعل وهما يفعلان وهم يفعلون وهن يفعلن الياء هذه يا الغيبه لا بد المضارع ان يكون مفتتحا بايش ويصح أن تكون علامة للمضارع بهذا الشرط أن تكون الهمزة لليش للتكلم والياء للغيبة والتاء للخطاب والنون ايش للمتكلم معه غيره أو معظم نفسه إذا كانت بهذا الشرط فإنها مختصة بالمضارع هل توجد في الماضي لا هل توجد في المض في الأمر لا نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم ثم له يتكلم عنه من جهتين جهة صرفية وجهة ايش نحوية جهة أوله وجهة إيش آخره أما أوله فإنه مفتوح دائم هو الأفعال سبق معنا في البناء أنها ثلاثية ورباعيه وخماسية وسداسية فقط أربعة أنواع جهه جهة عدد الحروف يعني ليس فيها سبعية ولا ثنائية لكم فيها يعني إعلال أو حصل تمام فهي أربعة أقسام كلها مفتوحة حرف المضارع إلا الربع فقط الرباعي مضموم أما الثلاثي والخماسي والسداسي كلها إيش؟ مفتوح مثلا الثلاثي ذهب تقول مثلا أذهب ونذهب وتذهب واضح ويذهب وكذلك مثلا الخماسي مثل انطلق تقول انطلق وتنطلق وينطلق وننطلق واضح والسداسي مثل استخرج تقول ايش استخرج ونستخرج وتستخرج ويستخرج أما الرباعي مثلا مثل اكرم فإنك تقول ايش عن نفسك أكرِمُه، أو مع لا، أو أكرِمُه وتكرِمُه ونكرِمُه ويكرِمُه هكذا سواء كان أربعة أحرف أصلية أو ثلاثة ومع حرف زائد لا يهم، المهم أن الفعل رباعي. تنظر إلى ماضيه من كم حرف يتكون، ثم تأتي بالش بالمضارع إذا كان رباعيا ماضيه فإنك تضم حرف مضارع إذا كان غير ذلك. سواء كان اقل او اكثر فانك ماذا تفعل تفتح وهذا مهم لان بعض الناس يعني يقصر الخطا في مثل هذا احيانا طيب قال هنا ويضم اول ان كان ماضيه ربعين ك يدحرج يدحرج ما تقول هذه خمسه نحن ننظر الى الماضي الماضي كم حرف اربعه دحرج اربعه كذلك يكرم ننظر الى الماضي كم اربعه اكرم يعني سواء كان فيه زائد أو حروف أصلي ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج يضرب ويستخرج هذا يضرب ثلاثي ويستخرج سداسه ويسكن آخره معنون النسوة نحو يتربصنا وإلا أن يعفونا ويفتح معنون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلونا، فإما ترين ولا يصدنك. الأصل في الفعل المضارع أنه معرب كما تقدم لنا، صح؟ والأصل فيه أنه مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، ما؟ مرفوع. وسيأتي فصل خاص بإن شاء الله بعربية. المهم أنه مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب أو أو جازم. ولكنه في بعض الأحوال المعينه يبنى، يعني على خلاف الأصل منها. ان يدخل على نون النسوه فتقول ايش مثلا مثلا يضرب هذا مرفوع إذا دخل على نون النسوه تقول يضربنا يأكلنا، يشربنا ومثل يعفو مثلا النسوه تقول النسوه يعفونا واضح ويفتح مع نون التوكيد المباشرة الحالة الثانيه التي يبنى فيها الحال يبنى على السكون مع ايش مع نون النسوه لاحظ نون النسوه مفتوحه او ساكنه نفس النون نفسها مفتوحة يضرب نأ يأكل نأ شرب نأ صح المفتوح يبنى معه على السكون والساكن يبنى معه على ليش على الفتح ونتهينا لأن نون التوكيد طبعا خفيفة وثقيلة كما تعرفون الخفيفة ساكن تمام فتقول مثلا والله لاضربن زيدا مثل قوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن صح؟ يكون صح لا يكون يكون أصلا آخر الفعل ماذا حصل فيه فتحة وبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ونون التوكيد إما نون خفيفة وهي ساكنة وإما نون ثقيلة ونحن نعرف أن الحرف المثقل هذا عبارة عن إيش اخذنا هذا في التجويد عبارة عن حرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن ولذلك ايش وإن كان هو يظهر انها مفتوحه لكن في الحقيقه ساكنه ثم مفتوح الثقيله يضربن مثلا فبالتالي معنون التوكيد يبنى على الفتح ومعنون النسوه يبنى على السكون هذه هي الخلاصه فتقول مثلا لاضربن او لاضربن فلان مثلا لاكرمنه مثلا ولهذا لهذا يسجنن شوف ليسجنن ولا يكون لنسفع لنسفعن بالناس مبني على الفتح لكن يشترط في هذا أن تكون النون مباشرة له بلا فاصل لا فاصل لفظي ظاهر ولا لفاصل ايش تقديري الفاصل اللفظي واضح منطوق به مثل لو هنا مثلا طبعا مثال ما لم يفصل اصلا فاصل قال لك تقدير النحو لينبذن اصلها ينبذ ده في فعل مضارع مرفوع لماذا يقال ايش لينبذن لماذا؟ باتصاله بنون التوكيد ما شاء الله ويعرب فيما عدا ذلك يعني ما عدا ذلك هو الذي لم يتصل بآخره شيء هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ولم يتصل بآخره شيء هذا مما يوجب هذا يفسر بشيء اكتبوا هذا عندكم هذه فائدة اخذتها من شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله قال إيش؟ لم يتصل به شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعراب مما يوجب بناءه أو ينقل إعراب مما يوجب بناءه هو الذي كنا نتكلم فيه الهام ما هو نون نسوة ونون توكيد ومما ينقل إعرابه إلى الأفعال الخمسة التي قبل قليل قلنا إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فإنه يعرب بالنون بعد ذلك صح؟ نعم يعرب فيما عدا ذلك طبعا الإعراب فيما عدا ذلك أي فيما عدا إذا اتصل بنون النسوة أو أو النون التوكيد فقط وأما هذا الذي ذكرته لكم هذا سيأتي معلش؟ هو موضعه في في الضمة متى يعرب بالضمة إذا لم يتصل به شيء من هذين أما الإعراب يكفي فيه لا يتصل به أصل الإعراب يكفي فيه لا يتصل بنون النسوة ولا نون التوكيد طيب يعرب فيما عدا ذلك يشمل ما لم يتصل بآخر شيء اصلا مثل يقوم زيد نحو يقوم زيد هذا ما اتصل بآخر شيء ولا تتبعان ويشمل ما اتصل بنون التوكيد لكن فصل بينهما فاصل هذا يبقى على عرابي لأننا قلنا يشترط في بنائه معها لا يفصل بينهما فاصل مثل ينبذن مباشرة هل في فاصل ما في فاصل هذا يبنى لكن اذا فصل بينهما فاصل تعرب لكن تعرب ايش إعراب الأفعال الخمسه مثل ولا تتبعاني الاصل الفعل ما هو تتبع هذا هو الفعل وعندنا نون التوكيد لكن هل هي متصله به بي مباشره بينهما ايش فاصل ما هو الالف احسنتم ولهذا تبقى معرب لاننا قلنا ما تبنى الا اذا اتصلت به مباشره ولا تتبعاني تتبع هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه ولذلك حذفت ايش نونه هذه نون توكيد ما في اشكال نون الرفع حذفت وهذه النون نون ايش توكيد لا تبلوان فاما ترين ولا يصدنك هذه طبعا يطول شرحها لكن خلاصتها أنها فيها فاصل تقديري كلها فيها فاصل تقديري فاصل لا تبلوان لا تبلونن تمام لا لتبلونن بواوين ففيها واو إيش حذفت هذه الواو فاصل لكن هل لفظي أو تقديري تقديري لأنها حذفت يعني حتى لو الفاصل حذف هذه الخلاصة حتى لو الفاصل كان موجودا فحذف يبقى معربا ولا يبنى لأننا قلنا لا يبنى إلا اذا ما في فاصل لا لفظي ولا ولا تقدير إذا في فاصل لفظي مثل التتبعاء يبقى إيش معربا على اصلي. وإذا في فاصل إيش تقدير أيضا يبقى إيش؟ يبقى معربا كذلك فإما ترين أيضا موضوعها طويل لأنها أصلا فيها عدة إعلالات وكذا لكن خلاصتها أنها فيها يا أن هي الضابط أن يكون منفعل خمسة خذ هذا وروح خلاص إذا كان غير ثم دخل عليها نون التوكيد فإنه ايش يكون فيه فاصل سواء بقي أو لم يبقى سواء حذف أو يعني لاحظ لتبلون فيها واو الجماعة صح وترين فيها يا المخاطب يصدنك أصلها إيش يصدونك ايضا فيها واو الجماعة فإذا الفعل الخمسة وتتبعني فيها ألف التثنية إذا الفعل الخمسة إذا اكدت بنون هذه الخلاصة حقت كل هذه المسائل نوع الفعل الخمسة إذا أكّدت بنون التوكيد فإنها تبقى معربه تبقى معربه ولا سواء بقي هذا الفاصل موجودا مثل ولا تتبعان أو حذف بسبب العلل التصريفيه في علال تصريفية تؤدي إلى حذف هذه ليش يعني يصدنك أصلها يصدونك مثلا واضح فبالتالي حذفت بسبب علل التقاء الساكنين وكذا فحذفت فصار إيش ولا يصدنك مباشرة هذا الفاصل وإن حذف لكنه موجود تقديرا فيمنع من إيش اعرابي نأخذ الحرف هذا صريعا لكن أيضا ربع يطول لكن نقف عند الفصل وما الحرف فيعرف بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل معناه أن الحرف علامته عدمية إذا أدخلت عليه علامات الاسم فلم يقبل وعلامات الفعل فلم يقبل فهو إيش حرف حرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة وهذا هذه الأحرف منها ما هو مشترك يدخل على الأسماء والأفعال وطبعا الحرف يدخل على اسم وعلى فعل منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص فإما أن يدخل على الأسماء والأفعال جميعاً مثل هل وبل قلنا هل قام زيد هل زيد قائم دخلت على الأسماء وعلى فعل. وكذلك بل تقول بل قام زيد بل زيد قائم وكذلك ومنها ما هو مختص متم بالافعال مثل لم التي تقدمت قلنا ما تدخل إلا على الفعل المضارع هل يصح لم زيد لا ما يصح لا تدخل إلا على فعل مضارع ومنها ما هو مختص ب الاسماء مثل حروف الجر تقول مثلا في زيد لان بما أن الجر مختص بالاسماء فحروفه اكيد انها مختصه بالاسماء فتقول مثلا في زيد في الله مثلا احبك في الله في قام يصلح في قم ما فاذا هذا, هذا الفعل وليس منه مهما واذ ما بل ما المصدريه ولما الرابطه في الأصح وجميع الحروف مبنية أما أن جميع الحروف مبنية فقد تقدم وأما هذه فحروف اختلف فيها بين الحرفية والسمية فيقول لك ليس منه الضمير يرجع ايش للحرف يعني ليس من الحروف مهما بل هي اسم لذلك رجع إليها الضمير في قول إش؟ مهما تاتينا به والضمير هو الحديث عنه الذي سبق وهو يدل على إش؟ على أنه اسمه وكذلك إذ ما إذ ما هذه فيها خلاف هو اختار هنا أنها ايش؟ أنها ليست حرفا بمعنى انها اسم ومشى تبعا لابن مالك في أوضح المسالك على أنها حرف وهو الذي رجح أن إذ ما هذا حرف بل ما المصدرية يعني بل منه بل من الحروف ما المصدرية ما المصدرية هي التي تؤول مع ما بعدها بمثل تقول مثلا يعجبني ما تطلب العلم يعني يعجبني طلبك للعلم. ما مع تطلب ينسب كان بمصدر ودوا معاندتم معنا ودوا عنتكم ما هذه حرف لأن الموصولات الحرفية هي كل الأحرف المصدرية أو كل الموصولات الحرفية هذه التي تنسبك مع ما بعدها بمصدر هي كل أحرف تمام وكذلك لما الرابطة لما طبعا أنواع منها لما الإيجابية ومنا لما لم هذه حروف بلا إشكال أخرى لكن لما الرابطة هذه فيها خلاف مثلا لما كان مسلما أكرمته مثلا أو لما كان طالبا للعلم أكرمته أو لما جاءني مثلا حصل كذا وهي في القرآن كثيرا لما هذه قال لك الأصح أنها إيش؟ حرف وليست اسما وكل هذه فيها خلاف ولهذا قال في الأصح في وطبعا في حجج هؤلاء يحتجوا ولا يرد عليهم لكن ما نستطيع أن ندخل في مثل هذا في مثل هذا الدرس المختصر ختاما قالوا الكلام لفظ مفيد أنا في الحقيقة يعني احتاج إلى بحث هذا لماذا رجع إلى كلمة لوض ماذا هو قال أنه قول يعني أنا اعتمدت كلمة قول لأنها أقرب من كلمة فعل فلماذا مثلا ما قال قول مركب وانتهينا مثلا ما أدري يعني, يعني هو لعله لأن قول مثلا مفيد فائدة يحسن السكوت عليه على كل النشرح نشرح كلامه وثم أنا لفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية سواء كان تحقيقا مثل زيد دايز كذا او تقدير يعني معناها مثلا مثل الضمير المستتر تقول مثلا زيد قام قام هذه فيها ضمير مستتر تقديره هو هو هذه كلمة هل هي من الكلام يا نعم هي من الكلام لانه احيانا ما يتم الكلام إلا بها مثلا تقول أين زيد تقول قام صح قام هذا كلام ولا الكلام كلام لأن قام هذه معها فاعل وهي ضمير ايش مستتر لو لا ذلك لما اعتبر هذا كلاما مفيدا والواقع أنه كلام مفيد إذن هذه تعتبر إيش؟ من الكلام لكنها مقدرة تمام إذن هي مشتمله على حروف هجائية لكن تقديرا وأقل ائتلافه أي تركبه طبعا مفيد أي فائدة يحسن السكوت وإيش؟ عليها فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر فالكلام قد يعني قد يكون في كلمات كثيرة لكن ما تم الكلام تقول مثلا إن جاء زيد اللطيف الظريف الكريم مثلا وأنا أبقى مت... ما الذي سيحدث إذا جاء إذن الكلام ما تم هنا لا هذا مفيد فائدة لكنها ليست فائدة عامة حيث لا يحسن السكوت منك إذا سكتت عليه وأنا أبقى كسامع أو على يعني وأنا سامع أبقى إيش متشوفاً ل... لتمام المعنى فبالتالي مثلا مثل الجمل الشرطية إذا ما جاء الجواب فإنها تبقى إيش لا تعتبر كلاما لا بد أن يتم الكلام وهذا الكلام أقل ما يتم به إما إيش إما أن يتركب من اسمين أو من فعل واسم كما تقدم يعني إما مبتدأ وخبر وإما فعل وفاعل أو نائب فاعل تقول مثلا زيد قائم أو تقول قام زيد مثلا يقوم زيد أو أكرم زيد مثلا هذا أقل ما يمكن قل أقل نعم أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل كركب هذا هو الصحيح ما ذكر بعد ذلك فلا يصح لي أنه يعود إلى هذين وأقل ائتلافه وبعضهم يقول الائتلاف يعني فيه تجانس فهو خص من التركيب وبعضهم أبا ذلك من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كق كقام زيد ثم ذكر أنواع الاعراب وهذا دين إن شاء الله في الدرس القادم ذو الله أعلم الله وسلم